اللهم يا من له العزة والجلا يا من له القدرة والكماء يا من هو الكغيل المتعى نسألك اللهم عزا وتمكينا ونصرا للمجاهدين في سبيلك اللهم كن لهم ومعهم اللهم انصرهم وقوهم اللهم سدد رأيهم وصوب سهامهم واجمع كلمتهم واصلح اللهم قلوبهم اللهم عليك بأذائهم اللهم عليك بأذائهم اللهم فرق جمعهم وششد شاملهم وألعف شوكتهم واقلف اللعب في قلوبهم اللهم إن نواصلنا بيديك من راجع اليك وحزننا لا تخفى عليك اليك نرفع بثنا وحزننا وشكانا يا الله اللهم اليك اللهم نشكو الظلم والظلمة وكثر يساوي الخونات اللهم عليك مشكوب من النصارى الحاقدين اللهم تعالى لا ظلم اللهم الله لا ظلم اللهم تعالى لا ظلم حاطلة. ارفع بها ذلنا وتعيد لنا عزنا وتسقط بها عدونا الله يا الله اللهم عليك دماء الظلم والانحلال اللهم عليك دماء الظلم والانحلال الله معدل الكفر والفساد اللهم عليك بأمرك معدل الكفر والفساد اللهم أنت بهم عليك أفسدوا في أرضك وقتلوا عبادك وأهالوا دينك اللهم أنت بهم عليك. وعليهم تدير اللهم عليك بهم اللهم عليك بهم اللهم سلط عليهم ريح عاد وصيحة سموت وطوفان قوم اللهم سلِّق عليهم ما نزل من السماء وما خرج من الأرض اللهم فرِّد دولتهم اللهم اجعلها دولاً وأحزاباً مدن أحرة اللهم يا حي يا قيوب اجعلهم في قضرة عبادك اللهم اجعلهم في قضرة عبادك اللهم تبِّث الأعاصير عندهم اللهم ثبت عاصيرك إنهم اللهم فك Hmmm اللهم فك أزركم اللهم شد أزركم اللهم فبشكم على إيمانهم اللهم اجعل التمكين لهم اللهم عليك بمن يعذبونهم اللهم عليك بمن يعذبونهم اللهم عليك بمن يعذبونهم اللهم أخذهم أخذ عزيز مختلف اللهم اجعل تكبير أعدائنا تدميرا لهم ومكرهم مكرم بهم يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا سميع الدعاء يا غريب مجيب إننا نبعوش ونحن موقنون بوحدك وبإجابتك فقلت وقولك الحق أدعوني أستجب لكم اللهم استجب لنا اللهم... اللهم يا حي يا قيوم يا جبار السماوات والأرض نسألك أن, أن تنقذ الأقصى من قبرة اليهود اللهم أنتذ الأقصى من قبرة اليهود اللهم خلصه من كل كافر جحو اللهم قر عيوننا به وبهجيمة اليهود الحافظين لذا الجلال والإكرام اللهم يا من عز وارسف وذل كل شيء لعظمتك وحظ اللهم يا من خلقتنا من نفس واحدة ومستقر ومستودع اللهم يا قتيب في علوة يا علي في ذنوة يا ذا الطول والقوة نسألك عزا للإسلام والمسلمين اللهم يا حي يا غيب اللهم احفظ العلماء العاملين اللهم احفظ العلماء العاملين وثبت الدعاة المخلصين واربع مقام الآمرين بالمعروف والماغين عن المنكر ومن وعلاهم من المسلمين اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم من سخر نفسه لإيذائهم والكلام في أعرافهم وتتبع زلاتهم ولم ترد له هداية اللهم اجعل الشقاء لزيمه اللهم اجعل الشقاء لزيمه والبلاء في طريقه اللهم مقلب صحته وشفاهه وعافي سهه مرضه وبناه فقر وطمته ضعف